ومن يقل انت من كنا لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نتاء النبي لست من النتاء